الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن الكريم الذي قص الله علينا ما جاء في سورة ياسين في أصحاب القرية الذين قال الله تعالى عنهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمثنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرتلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه الهه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 إن كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون هذه القصه التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا وقال لنا في كتابه العزيز واضرب لهم واضرب لهم مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين كذبوك هذا المثل في قصة أصحاب القرية إن لهم شبها بأهل مكة في الغلو بالكفر والإصرار على تطبيق الرسل وعلى تكذيب الرسل طبق حالهم بحالهم وشبه هذا بهذا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاء أهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ارسلنا اليهم رسولين فبادروا بالتكذيب فعززنا بثالث قوينا ازر الرسولين الاوليين وشددنا أزرهما برسول ثالث اعتناء من الله بهم واقامه للحجه على قومهم بثوالي الرسل فقالوا أي هؤلاء المرسلون لأهل القرية إنا إليكم مرسلون هذه القصة التي قال فيها بعض العلماء إنها هؤلاء رسل من الله للقريه وقال بعض من هؤلاء رسل من يسوع المسيح أو من عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية لكي ينذرهم بأس الله وعذابه ويحذرهم ويحذرهم من بطفه سبحانه وتعالى وهؤلاء لما جاءوا إلى القرية وأخبروا الناس عن حقيقتهم وأنهم مرسلون من الله على ما هو الراجح رسل من الله ثلاثة في قرية واحدة استغرب القوم هذه البعثة وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وهذه كانت حجة كثير من المكذبين لأنبياء المرسلين اليهم يقولون ما أنتم إلا بشر هل كونهم بشر يمنع أن يؤتيهم الله علما وحجة هل كونهم بشر يعني بأنهم لا يطاعون هل كونهم بشر يعني بأنهم غير صادقين هل الناس يريدون ملائكة من السماء قال الله تعالى ذلك لأنهم كانت تاتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا يستعجبون ويستنكرون ذلك قال قوم الآخرون إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تفضون عما كان يعبد أباؤنا قالوا أيضا وَلَا إِنْ بشرا مثلكم انكم اذا إِذَا اذن النتيجه وما منع الناس ان من يؤمنوا اجزاء الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا فهؤلاء يقولون ما انتم الا بشر مثلنا هذه حجتهم في تكذيب الرساله هذه حجتهم في دفع الحق هذه حجتهم التي يجعلونها طريقا وذريعه للتكذيب بالرسل وعدم اتباع الذين ارسلهم الله عز وجل وهنا نلحظ إصرار الرسل على هدايه القوم والتأكيد على الحقيقة قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون الله يعلم أن رسله إليكم ولو أننا كنا كذا فننتقل من أشد الانتقام. لكن ها هو قد أعزنا وأرسل لنا ثالثا أرسل لكم ثالثا معنا ونصرنا ونصر بهذا الرسول الذي بعثه ايضا وستعلمون لمن عقبه الدار وما علينا الا البلاغ المبين الداعي عندما يخاطب القوم ينبغي ان يعرف <تصفيق> <تصفيق> I want to go home, just a course. I to the right, and I can tell you. I want to go home, and I want to go home, and I want to go home, and I want to go home, and I want to go home, and I to go home, and I want to طبعا طبع What are you I don't know.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 ここで ada